Bismillahi r-Rahmani r quran Çalıq al-İnsan, bayan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 Fiهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك تكذبان متكئين على فروش بطائنا من استبرق فبأي آلاء إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَقْمِثُنَّ إِنَّ سُقَّبَ لَهُمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَقُوتُ وَالْمَرْجَانِ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 فبأي آلٍ ربكما تكذبان مداهمتان فبأي آلٍ فيهما عينان الضاختان